اتقوا الله تعالى حق التقوى اتقوا ربكم عباد الله والزموا التقوى إلى أن توافوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اتقوا ربكم فتقوى الله سبب لمحبة الله لكم والله يحب المتقين اتقوا الله في سركم وعلى نيتكم في الرضا والغضب في كل الأحوال في كل الأحوال فبتقوى الله تصلح الأعمال وتغفر الذنوب ويحصل الثواب العظيم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 لمعادكم فخير ما زاد للمعاد زاد التقوى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء أمة الإسلام خلق الله أبان آدم أبى البشر بيده نفخ فيه من روحه أسجد له ملائكته أسكنه جنته حسدهما إبليس فزين لهم المعصية فأهبطهم الله من الجنة هبط آدم وزوجته من الجنة وهما يحملان نور الإيمان والهداية أهبطهما الله إلى الأرض لتحقيقا لوعده إني جاعل في الأرض خليفة ليعمر الأرض بطاعة الله وتوحيده ليعمر الأرض بطاعة الله وتوحيده ولتستضيع الأرض كما استضاعت السماء ظل نور الهداية ظل نور التوحيد والهداية يضيء للبشرية قرونا عديدة حتى اجتالت الشياطين بني آدم عن فطرتهم وزينت لهم الشرك بالله وأخرجتهم من النور إلى الظلمات نعم أيها المسلم ما من مولود يولد إلا وفي قلبه نور الهداية والإيمان ولكن شياطين الإنس والجن تجتاله عن تلكم الفطرة تخرجه من النور إلى الظلمات من نور التوحيد الحق والهداية والأخلاق الكريمة إلى ظلمة الشرك والجهل والأخلاق الرذيلة الله ولي وصدق الله الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات كلما عظلمت الأرض بالشرك والضلال والطغيان والابتعاد عن الهدى وكلما غلب الشرك وطغى وابتعدت البشرية عن الهداية الربانية بعث الله الرسل فأشرقت شمس الهداية بمبعث الرسل وتتابعت الرسل على العباد بهداية الله ثم أرسلنا رسلنا التترى وفي آخر الزمن عم الأرض ظلام دامس عم الأرض ظلام دامس وابتعد الناس عن الهدى وغلب الشرك وطغ على البشرية فبعث فأشرقت شمس الهداية بمبعث سيد الأولين والآخرين سيد ولد آدم إمام العنبياء عليه الصلاة والسلام إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا نظر الله إلى أهل العرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب بعثه الله بهذا الدين العظيم دين الإسلام الذي بدد الشرك بكل أنواعه بنور التوحيد الحق بنور التوحيد الحق أنرى الله به القلوب وحررها من عبادة المخلوق تحقيقا للحكمة التي لعجلها خلق الله الثقلين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وليطبقوا أمره وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك الدين القيمة بدد ظلمات من قالوا في معبوداتهم ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفاء ومن زعموا أنه لا يستطيع أن يدعو الله إلا بواسطة بعض البشر بنور وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقال ربكم ادعوني أستجب لكم فلا واسطة بيننا وبين الله في دعائه بل نرفع أكفنا إليه في أي وقت أخطي كان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن بدل ظلمات من طافوا من عظموا قبور وطافوا بها تعبد ودعوها من دون الله وزعموا تعدد الآلهة بنور وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم جاء بنور الإيمان الذي جل الظلام عن القلوب جاء بنور الإيمان الذي جل الظلمات عن القلوب بعركان الإيمان الحقة حيث عمرهم بالصلاة والزكاة والصوم والحج وجعلها أركان الإسلام وجعلها فررا على الأعيان جاء بنور الإيمان بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقضاء خيره وشره فإيماننا بالله إيمان بربوبيته وإيمان بكمال أسمائه وصفاته وإيمان بأنه البعبد بحق وما سواه فمعبود بباطل إيمان بملائكة الرحمن العباد المكرمون الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إيمان بكتب الله التي أنزلها لهداية البشر وأنها حق وما فيها حق جاءت به المرسلون من رب العالمين نؤمن بما سمى الله لنا في كتابه فنؤمن بصحف موسى وإبراهيم ودوود ودوزبور داود والتوراة التي أنزلها الله على موسى والإنجيل الذي أنزله الله على عيسى ونؤمن بالقرآن وأنه وأنه مهيم على كتب كلها مصدق لها محق للحق ومبطل للباطل وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه نؤمن برسل الله الذين أرسلهم الله لهداية البشر فنؤمن بمن سمى الله لنا فآمنا بنوح وآدم وإبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم من أنبياء الله الذين سمى الله لنا وأن خاتمهم وأكملهم وأفضلهم سيد ولد آدم محمد, محمد صلى الله عليه وسلم نؤمن باليوم الآخر وما أخبر الله عنه مما خفي علينا علمه فنؤمن بالجزاء والحساب والكتب وميزان الأعمال وأن نهاية البشر إلى إما إلى نعيم مقيم وإما إلى عذاب معليم نؤمن بهذا كله كما دل القرآن والسنة عليه جعل الإسلام بنور العبادات ليبين للعباد كيف يعبدون ربهم ويؤلنهم الطريق فافترض عليهم فرائض الإسلام من صلاة وزكاة وصوم وحج وجعلها أركان الإسلام وفرائض على الأعيان أمة الإسلام المجتمعات قبل الإسلام الجاهلية تعج بالمنكرات والأباطل والضلالات التي استحق أهلها عقوبة الله فجاء الإسلام بنور منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون لقد كان للناس مع والديهم أحوال مزرية وأمور مظلمة فجاء الإسلام بنور وقضى ربك أن تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا عاشت المجتمعات في ظلوماتها قطيعة بين الأرحام فلا الأخ يعرف أخاه ولا القريب يصل قريبه فجاء الله بنور والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم وبالوعيد على قطيعة الرحم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم كم عان الجيران من ظلم الجار بعضهم لبعض فجاء بنور والجار للقرب والجار الجنوب وبقوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ولا إيمانا لمن لم يأمن جاره بوائقه أيها المسلم المرأة في الجاهلية أحدث ولا حرج كم عانت كم ظلمها الظالمون وجار عليها الجائرون سنين وقرون فجاء الإسلام جاء بالنور المبين فأعطى المرأة حقها فهي الأم الواجب بالرهاء والأخت الواجب صلتها والزوجة الواجب حسن معاشرتها والبنت الواجب تربيتها جاهم ليقول لهم إن للمرأة حقا في المرأة خلاف أهل الجاهلية للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا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 بتنظيم تلك المعاملات فأمر المتبايعين بالصدق فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما ومن غشنا فليس منا وحرم الربا والتعاملات الخبيثة التي تجتمل على غنم وغرم وأمر الجميع بالتزام العدل فنهى البائع والمشتري جميعا ولم يجعل رضاهما مبيحا للجهالة والبيع الباطل أيها المسلم وفي النكاح في الجاهلية كمعالة المرأة من العضل وسوء العشرة وجحد الحقوق فجاء نور الإسلام ليأمر بالعشرة الحسنة وينهى عن العضل ويحفظ لها حقوقها كانت في الجاهلية لا يسمع لها صوتا ولا يقام لرأيها وزنا فجاء الإسلام يزوجها أبوها من شاء ويمنعها من من شاء فجاء الإسلام لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا, الأي ولا الأيم حتى تستأمر كانوا في جاهليتهم يطلقون المرأة فإذا انقاربت عدتها انقضاء عدتها استرجعها وربما تكرر عليها ذلك مئات المرات فجاء الإسلام ليحسم هذا الظلم الطلاق مرتان فإن ساكم بمعروف أو تسريح بإحسان في الجنايات كانت الجاهلية مبنية انتقامها على الثارات القتل أنفى القتل فجاء الإسلام بالقصاص أو الدية أو العفو تحقيقا لأمن المجتمع وسلامته جاء الإسلام بحدود شرعية تردع المجرمين وتوقفهم عند حدهم وتأخذ على أيدي المفسد والمبطل وسبحان الحكيم العليم ألا يعلم من خلق وهو النطيف الخبير كانوا في جاهليتهم يتحاكمون إلى الأعراف والعادات الجاهلية بما فيها من ظلم وعدوان فجاء الإسلام, فجاء الإسلام بالخير كله وأن يحكم بينهم بما أنزل الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يقنون بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالنور المبين ليحرق به ظلمات الجاهلية على اختلافها ويقيم المجتمع العادل المنتظم بأمر بوحي الله السائر على منهج الله هذا دينكم دين السماحة واليسر دين الرحمة والخير دين حفظ الحقوق دين الرحمة والصلة دين مجتمل على خير الدنيا والآخرة إخوة العقيدة إن الإسلام جاء بعلاج كامل شافي لمشاكل الأمة ليقيم لها المنهج القويم في حياتها جاء بحفظ مصالح العليا للأمة جاء بتنمية اقتصادها جاء بحفظ الحقوق والاستفادة من كل تقدم النافع جاء بالعمر بالعدل والتحذير من الظلم ومن مسالك التطرف غلوا وجفاء جاء باحترام حملة الدين وأهله من الصحابة ومن سار على نجو الدين جاء بالأخلاق الكريمة وحذر منها الاخلاق الرذيلة أخي المسلم في المصالح للأمة فقد جاء الإسلام بالدعوة إلى الاهتمام بالمصالح وتكثيرها بالاعتناء بالمصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها وتقديم المصالح المتعدية على المصالح القاصرة فمصالح العليا للأمة يجب إمالالها. يجب إعممالها عمل الأمة. وتماسكها ك و وتاسكها. وحماية مقدراتها. مور هي سبب النتشار الدين. إذ حبة الأمة وإزل الإسلام. إن زل الإسلام إن المصالها للريا لليا للمة. يجب إمالها ولا ي التعدي عليها. يعماع غرض شخصي. أو هذا بدعي أو مصالح حزبية او مطالب إقليمية أو نعرات جاهلية أو عصيع عصبية قبلية أيها الشعوب والقااد إن أمانا تمر بظروف دقيقة خطيرة تستوجب منا ووقفة صادقة فوقفة صادقة نقدم فيها نقل صادقة نقدم في المصالح الأمه على المصالح القاصة ونهتم بدرء المفاسد تقليما على جلب المصالح حفاظا لكيان الأمة حفاظاً, لكي حفاظا لكيان الأمة أيها الشعوب المسلمة التفوا حول قادتكم فيما توجهوا إليه من خير وتناصحوا معهم فيما يعود على الأمة بالخير وإياكم ومنابدتهم أو تكونوا ثغرة للأعداء عليهم إن مصالح الأمة لا تحل إلا بالحكمة والبصيرة وتدبروا والتعقل فاحذروا ان تكونوا يدا للاعداء على الارتداده فاحذروا ان تكونوا على امتتكم او تسهلوا لهم مهمه الاعتداء على امتتكم فذاك مما يخالف شرع الله ايها القاله المسلمون ايها القاله المسلمون ان امن الامه ان امن الامه ودينها ان امن امتكم ودينها أمانة في أعناقكم فاتقوا الله في أمتكم إن حل مشاكل الأمة لا يكون بالارتماء في أحضان الأعداء ولا بالزج بالأمة في أمور لا تحمد عقباها بل الحكمة والتروي في الأمور ودراسة الأحوال قبل كل شيء لتكون قرارات الأمة قرارة مصيبة مبنية على الحكمة والتروي في الأمور كلها أمة الإسلام إن أعداءنا لا يلون خبالا ودوا تفرق صفوفنا وتشتيت كلمتنا إنهم يسعون في خلخلة أمننا ويسعون في شغال بعضنا ببعض لنكون لقمة سائغة لهم فلنحذر من مكائد أعدائنا أمة الإسلام ها هم العالم من حولكم شرقا وغير قد انتظموا في تكتلات اقتصادية عظمى قلوبهم متفرقه اتجاهاتهم فكريه متغايره لكن جمعتهم مصالح دنياهم وخوفهم من عدوهم وها انتم ويا وي معين يا اهل الاسلام يا من تربطكم عقيده الدين والدين والهدا يا من تربطكم عقيده الاسلام وحده ماذا نشكو اين تكون شكوانا أينما ذهبنا ومن أين كانت تكون شكوانا أنشتكي من قلة الموارد فبلادنا بلاد الخيرات على تنوعها أيشتكي المسلمون من قلة الأيدي فالمسلمون من أكثر الأمم أيشتكون من قلة سعاد للأرض فأرض الإسلام تحوي القارتين فأكثر إنما يشكو المسلمون للأسف الشديد من بعد أبنائهم عن دينهم يشكون من بعد أبنائهم عن دينهم يشكون من بعد أبنائهم عن دينهم يشكون من بعد أبنائهم عن دينهم من كثرة التفرق وتفرق القلوب وغلبة الأهواء والأمة إذا تفرقت قلوبها لم تكن جمع, جمع أبنائها نشكو من عدو يعصر فرقتنا يعصر فرقتنا ويذكي قطيعتنا ويحاو تشتيعنا للبعد عن ديننا إن ديننا الحق ليس سبب للتخلف ألا ترى الله يقول فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور إن المسلم يتساءل لماذا لا يكون لأمة الإسلام كيان اقتصادي موحد خال من التبعية لماذا لا يكون لها كيان يستمد منهجه من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم كيان خال من الربى أخذا وعطاءا كيان يجعل أسواق الأمة لتسويق أسواق منتجاتها وصناعتها كيان يجعطينا قوتنا وتميزنا لسه نادي بالتعاون مع الآخرين ولكن لي كل أمة استقلاليتها بأي وسيلة يمكن ولا يتم ذلك إلا بتعاون الجميع في إيجاد منظمة اقتصادية إسلامية تعالج مشاكل العصر حتى تكون الأمة على استقلالها كما أراد الله كنتم خير أمة أخرجت للناس أمة الإسلام في مثل هذا اليوم ومن غد أعلن المصطفى صلى الله عليه وسلم النداء العام للأمة إن دماءكم وعموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا نعم أيها المسلم إنه النداء الذي يحدد حقائق حقوق الإنسان الحقه الحدو حقوق الإنسان الحقه المبنية على العدل لعلى الظلم والجور حقوق الإنسان كما أرادها الإسلام حفظ للمسلم حقه في الحياة فحفظ للإنسان حقه في فحرم الاعتداء على النفس حفظ حقه في التصر فحرم الاعتداء على الأموال حفظ حقه في تكوين أسره وتربية الأولاد فحفظ كرمه كرامته وشرفه وحرم الاعتداء على عرضه هذا دين الإسلام دينكم الحق السباق لكل خير السباق لكل خير الذي جعلت لتعاليمه ديانة يجب الالتزام بها ويحرم التعدي عليها يجب التزامها ويحرم التعدي عليها إن أقواما رفعوا شعارات شعارات خبراقة ليخدعوا بها الأمم شعارات طالما تنادوا بها باسم حقوق الإنسان وإنما هي الشعارات الزائفة لاستذلال الأمم والسيطرة عليها لاستدلال الأمم والسيطرة عليها ثم نراهم من أول من خالفها ولا نجد لبها بينهم ذكرى لأن الشئ يابد لا ذكرى فهل حقوق الإنسان حق لشعب دون شعب أو لزمان دون زمان إن ديننا حفظ حقوق الإنسان من أول مبادئه فحفظ عرضه ودينه وعقله وماله وعرضه كل هذه جاء بها الإسلام تعاليم ديننا ليست شعارات لسيسداب الشعوب ولا لإشغالها عن ومهمتها ولكنها المنهج والعقيدة لإصلاح الدين والدنيا مع أمة الإسلام إن لربنا سننا كونية لا تتبدل ولا تغير من أخذ بهذه الأسباب نال بتوفيق من الله مسبباتها مسلماً كان أو غير مسلم وإذا, أعد وإذا, وإذا أعدنا النظر للوراء لأمتنا وسلفين الصالح حينما استعانوا بربهم وأخذوا بزمام الأمور وعنوا بالعلم واستفادوا من تجارب الآخرين كان لهم في زمنهم القدح المعلى وكانوا أهل السيادة والرئاسة وكانت بلادهم قبلة العلوم دينيها ودنيها استضاءت بلادهم بأنوار المعرفة بينما كان غيرهم يعيش ظلمات وتأقهقر ورجعية فلا دين ولا عقيدة ولا شريعة ولا دنيا يتميزون بها لكن القوم اجتعطروا عنفس العلم وجدوا واجتهدوا واستفادوا من تجارب الآخرين وللعسف الشديد كانت لهم الدولة على المسلمين وتلك الأيام نداولها بين الناس إني لا أدعينا وكذلك الأيام نداولها بين الناس إن ديننا ليس السبب في تقهكرنا وليس انتسابنا لدين عيبا علينا فديننا يدعونا إلى العلم وأن نحلق وأن العلم وأن ننطلق في أفاق العلم والمعرفة ليعود لنا كياننا وقوتنا إن استفادت إنا أيها المسلم إن خلافنا مع غيرنا لا يجب لا يسلز من التقوقع وعدم الاستفادة من ملد الآخرين من علوم من تقنية من تقنية أو علوم في الزراعة وفي وفي الاقتصاد وفي الطب فتلك أمور جاءت لمصد إصلاح الناس وتحقيق معاشهم وإن استفادتنا من غيرنا لا تجب الاقترار والانخداع ولكنها الأمة الوسطية تأخذ من كل شيء خيارة تأخذ من كل شيء خيارة أمة الإسلام احبه الله العدل امر الله به وبه حكم ان الله يأمر بالعدل والاحسان ان الله يأمر بالعدل والاحسان العدل كله صلاح وخير وهداية العدل كله صلاح وخير وهداية العدل به أرسل الله الرسل وبه أنزل الكتب وبه شرع الشرائع لحفاظ على كيان البشرية لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا إلى وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقص الآية أمة الإسلام بالعدل تحقن الدماء وبالعدل تصان الأعراض وبالعدل تحفظ الأموال وبالعدل تطبئن النفوس ولو كان الحكم عليها إن العدل ينشده الشرفاء والضعفاء ولو كل عاقل ينشد العدل إنه خير ونعمة وبه صلاح الأمة وقيامها إنه عدل بين العبد وبين نفسه في طاعته لربه وقيامه بما أوجب الله عليه عد في أبنائه بالعدل بينهم واتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم التعدل بين الزوجات فليخبتم أن لا تعدلوا فواحدة عدل في الأقوال والأفعال وقال الله جل وعلا ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى أمة الإسلام لقد عاش غير المسلمين مع المسلمين دهورا عديدة عاش غير المسلمين مع المسلمين دهورا عديدة ما اشتكوا ظلماء ما اشتكوا هضماء ولا خشوا ظلماء وإنما عاشوا تحت كيان الأمة المسلمة رضوا بعدل الإسلام وقرت به عيونهم لم تكن الأمة تفرض دينها بالقوة على البشرية لأن ذلك ينافي تعاليم الإسلام ولكن الأمة لما رأوا حملة هذا الدين وأن حملته كانوا رجالا صادقين مع ربهم صادقين مع أنفسهم صادقين مع غيرهم رأوا رجالا تسبق الأعمال الأقوال رأوا رجالا على الحق في سرهم وعلى نيتهم رأوا العدل بصوره والإسلام بصورته المضية لا غلوة ولا جفاء لا إفراط ولا تفريق دخلوا في دين الله رايحين منقادين راضين فانتشر الإسلام ودخل الناس في دين الله افواجا على ايدي اولئك الضعين الأول الذين صدقوا الله وصدقوا معهد الله عليه فرضي الله عنهم وارضاهم وتحقيقا لقوله جل وعلا ليظهره على الدين كله ولو كرهه المشركون ايها الامه اني اناش صناع القرار في العالم اي يرعوا ويعلموا ان الظلم حرمه الله على نفسه وجعله محرما بين عباده فيا من ابتلي المسلطه على الامه بمعاصيهم ويا من ابتليت بهم الامه اعلموا ان الظلم ظلمات بالدنيا والاخره عواقب الظلم عاقبه الظلم ضرر على البلاد والعب والعباد والاموال وقد قال الله في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا أمة الإسلام إن هناك إن هناك حملات تشن على أهل الإسلام حملات عسكرية حملات فكرية حملات اقتصادية حملات إعلامية كلها ضد هذا الدين وصفوا هذه الأمة بأنهم الأمة الإرهابية وصفوهم بأنهم الارهابيون ووصفوهم بأنهم متخلفون ووصفوهم بأنهم منتقصوا حقوق الإنسان ووصفوهم بأنهم منتقصوا الحرية بانتقاص الحريات البشر وأنهم اخترقوا حقوق الإنسان إلى غير ذلك عقدوا المؤتمرات وأحاكوا المؤامرات ورموا الأمة عن قوس العداوة ظلما وجورا وإلا فالإسلام هو دين الحدل العدل والحق وحفظ الحقوق واحترام الحريات لمن تدبر تعاليمه ومبادئه وسبر ذلك خيرا أمة الإسلام أمة الإسلام لئن كان غيرنا فرح باتسابه لمناهج فلسفية شرقية أو غربية لا, لا طائلة تحتها لا تزيد أهلها من الله إلا بعدا لا تزيدها من تزيدهم من الله إلا بعدا إن بحثت معهم في أسماء الله وصفاته وعاثاء ربوبيته لم تجد عندهم شيئا إن بحثت معهم في توحيد الله وإخلاص الدين له وجدت ما يخالف ذلك ان بحثت فيما بعث الله به الرسل من الهدى والحق لم تجد عندهم شيئا من ذلك فاحمد الله أن جعل منهج حضارتك وأساس بنائك كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم إياك أن تنخدع بحضارة علمتها شاشة بنائها وسوء سسيسها لا تغدا تمجد ولا تنخدع بهم ولا بآرائهم ولا تجعلها عوضا عن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم أمة الإسلام إن من عظيم ما ابتليت به أمة الإسلام ما كان من بعض أبنائها الذين, الذين أغواهم شياطين إنسي والجن بسوء توجيههم وقبح توجهاتهم بسوء توجيههم وقبح توجهاتهم أطاعهم لأسف الشديد ارتكبوا ما ارتكبت مركب التكفير فأرداهم كفروا الأمة واستباحوا الدماء المعصومة وخفروا الذمم وسعوا في الأرض فسادا تفجيرا وتدميرا وقتلا للأبرياء ويربع ترويعا للآمنين وانتهاكا لحرمة المسلمين وتنقصا لولاة المسلمين هؤلاء أطاعهم كبرا وعجبا تلي القرآن عليهم وسمعوا السنة ونقر مجمع علماء عصرهم وما عليه سلف الأمة فسنف أصروا كأنهم لم يسمعوا ذلك تجاهلا أرهبوا على الإسلام وفرحوا فيهم الكبري والطغيان وشمتوا بالمسلمين الحاقدين فهذه صفقة خاسرة والعياذ بالله أيها الشاب المسلم يا من رتع المرتع الوخيم يا من كيف تقابل الله أتقابله بدماء بريئة قتلتها أو سعدت في قتلها أو سعدت في قتلها كيف تجيب إذا سألك مقتول يوم القيامة يا ربي سلعبدك لما قتلني أتلاقي ربك بديما خفرتها وعهود غدرتها ومجتمعات اسلاميه اقضت مضاجعها ودوت اقوى عبثا اقضت مضاجعها وعبثت بمقدراتها وانتهكت حرماتها وسلبت الاعداء عليها اتلقى ربك باشلاء مزقتها حينما فجرت نفسك طاعة للضاء للشيطان واتباع للهوى وطاعة للأعداء الحاقدين أو هوى لمن المتعالمين الذين لا يزين الأمور ولا يعرفون قد الأحداث والأمور أيها المسلم أيها الشباب المسلم وفي دعو عالمنا الإسلامي أوصيكم بتقوى الله أوصيكم بتثبت بالأمور احذروا أن يتخذكم أعداؤكم جنم طايا لأنفى تنفيذ تظنون بهم خيراً وتحسنظن بأولئك وأولئك يريدون القضاء عليكم وعلى أمتكم فاحذروا أن تنقاذوا لكل دعاية قفوا عند كل داعي وفكره وزنوا هذا الفكر وماذا يراد ادرسوا الأمور حقاً وانظروا ما وراء الصطور فكم من عدو متلبس بالأمة يظهر لهم النصح والتوجيه ولكن يريدهم حربة في أنحف نحور الأمة حتى إذا تم له الأمر جعل أولئك حطباً آخر فاحذروا مكائد الأعداء ولا تنقادوا لكل داعي وزنوا كل قول ومن جاء به وادرسوا الأمور على حقيقتها والجو إلى الله بترسيل قلوبكم ثم لعلماء أمتكم ليبصروكم ويهدوكم الطريق المستقيم أمة الإسلام إن الله اختار محمدا صلى الله عليه وسلم فجعله سيد الأولين والآخرين واكتار له صحابته الكرام أبروا الناس قلوبا وأصدقها السنة واصبرها عند اللقاء قوم صحبوا رسول الله ونقلوا أقواله وأفعاله ونصروا سنته شهدت لهم دموع جرت من خشية الله ودماء سلت في سبيل الله وعموال انفقت في سبيل مرضات الله أثنى الله عليهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأزل السكينة عليهم وعثابهم فتحا قريبا هم, هم الذين نقلوا دين الله بكل صدق وأمانة هم الصهوم الصادقون هم القانتون هم العادل المعدلون هم المهديون المرضي عنهم حبهم إيمان وبغضهم نفاق إنا نحبهم ونحب آل بيت رسول الله المنتسبين إلى شرع الله نحبهم لمحبتنا لله ورسوله نحب تابعين لهم بإحسان الذين لهم قدم صدق في العالمين وحسن بلاء في هذا الدين نحب علماء الأمة الذين نصروا هذا الدين ونشروا هذا الدين من أحمد الحديث والتفسير والفقه وغيره من علوم الإسلام الذين نقلوا هذه الشريعة لنا نحب كل بر تقي في أي زمان ومكان أمة الإسلام إن ديننا دين الأخلاق الكريمة والبعد عن الأخلاق الرذيلة دين الأخلاق الكريمة والبعد عن الخلال الذميمة الله جل وعلا قال في حق نبينا وانك لعلى خلق عظيم فلولا ان للاخلاق شانها وشاننا لما مدح بها خير الانبياء في خير كتب الله ان حمل الناس ان حمل ان حمل الناس على الاخر ان النفس على الاخلاق الكريمة سبب لنجاتها من عذاب الله ونفس وما سواها فالفهمها بجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دسها إن الخلق الكريم سبب للخيرية خيركم أحسنكم أخلاقا وقض من النبي بيت في الجنة لمن حسن حسن خلقه إن الاهتمام بالأخلاق الكريمة وتنميتها, وتنميتها سبب لسعاة الأفراد في الدنيا والآخرة حماية الفضيلة ومحاربة الرذيلة سبب يقل أمة وحصد يقل أمة من الانهيار لنعدل أنفسنا وأبنائنا وبناتنا لنربيهم على الأخلاق الكريمة في هذا الزمن الذي كرس بالشر وقل المنكرون وفتحت بعض الواجهة وعلنت كثير من القنوات الفضائية حربها على العقيدة وحربها على الأخلاق والقيم وحربها على الفضائل فنحصن أبناء أنا بدين الله فعسى الله أن يجعل في ذلك خيرا وبركة أيها المسلم إن المسلم ليهتم كيف أولئك الذين يفكرون دائما في الفساد والإفساد ما همه من لا يفسد تارة يخرج من مرأة من بيتها باسم العدالة او يمنعونها حجابها باسم الحرية مطايا, لش... مطايا لأعداء الشياطين الإنس والجن فيما يجربون به على الأمة المسلمة وله همهم هدم الإسلام معاول هدم للأخلاق والقيم فنسأل الله أن يرد الجميع إلى الهداية والتوفيق نسأل الله أن يرد الجميع إلى الهداية وصلاح القول والعمل أمة الإسلام يا علماء الأمة يا علماء الأمة المسلمة أنتم وردة الأنبياء وعنتم حملة الرسالة وعنتم الأم وأعليكم التبعة فبصروا عباد الله أهدوهم سبيل الرشاد تكلموا بالحق وتكلموا بالحق فلا تكتموا الحق ولا تقولوا باطلاً بصروا الناس وعفتهم بشرع الله من غير تساحل ولا تشدد بل دين الله وسط بين من غلى وجفى أيها الدعاة إلى الله ادعو إلى الله على علم وبصيرة وحاولوا إصلاح أخضاع أم أمتكم وادعو إلى الله بإخلاص وحاولوا إصلاح أخضاع أمتكم وبينوا الحق بحكمة وبصيرة ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن يا شباب الإسلام إن أمتكم بيحمس الحاجة إليكم علماء عاملين وجنود منضبطين وحماثا للشريعة ودعاة لكل خير فاحذروا المسالك الردية احذروا المسالك الردية تغلوا أو تفريطا وكونوا على الخط المستقيم هدنا الله وإياكم لكل خير أيها المسلمون إني أناشد أهل الإسلام في العالم الخارجي أناشد الأقليات من إخوائنا المسلمين في العالم الخارجي ليأقول لهم اتقوا الله والزموا دين الله اتقوا الله والزموا دين الله اتقوا الله واعلموا أنكم إله وصوتكم ضعيف فاحذروا إخواني المسالك الرعنى والمصادمات الهوجة التي لا تخدم مصالحكم احفظوا إسلامكم وربوا أبناءكم على الخير واحذروا أن يستغلكم عدوكم لأغراضه الدنيا وأرائه السيئة استقيموا على دين الله لعلكم تفلحون يا رجال الإعلام اتقوا الله في أنفسكم وسقروا إعلامكم فيما يخدم الأمة احذروا أن يكون الإعلام موجها ضد العقيدة أو ضد ثوابت الأمة أو نشر فواحش ويا من يملكون القنوات الفضائية وقد استرعاكم الله على ذلك اتقوا الله بما تواجهون ربكم يوم القيامة أنبع بأفلام هابطة وبأجساد عارية وبأغاني مضحشة إنكم مسؤولون أمام الله فسخروا هذه الأجهزة لخدمة هذه الشريعة إننا والأسف الشديد نعاني من بعض القنوات الظالمة التي أخذت على عاتقها تطعن في الأمة وتفكيك كلمتها والبحث عن المعائم والسعي في تضيل الأمة وإحداث الفوضى بين صفوفها تدعي الإصلاح أحيانا وتدعي الخير أحيانا وإذا نظرت إلى هذه الأجهزة وهذا الاعلام الجائر وجدته مجانبا للصواب فيما يقول ويفعل فلنتق الله وليحذر كل أن يقول ما سيندم عليه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وقفة أخيرة وقفة ثناء وقفة ثناء واعتراف بالجميل إنني في هذا الموقف لا أشكر الله على نعمته أن يسر الحجيج امرهم وهي على مسباب الخير وإنا لنشكر الله على هذه النعمة ثم نشكر لكل القوى المشاركة في أمن الحجيج ومن أعظمهم رجال وأمننا والمسؤولون عن اللجة الأصل العليا للحج والمجد المركزية ومن أعانهم وعلى رجال أمننا على اختلافهم فلهم منا التقدير والثنى ونسأل الله لهم السداد في القول والعمل فتلك مهمة عظمى نسأل الله أن يعينهم ويثبت أقدامهم ويجعل مساعيهم مساعي خير وصلاح حجاج بيت الله الحرام ها أنتم وقدمتم إلى بلد الله الأمين قد سهلتكم السول وضع أمامكم العقبات هذا واذكروا الله على نعمته واسألوه المزيد من فضله هذا بيت الله الحرام آمن بأمان الله وهذا البلد الأمين هذا بيت الله الحرام حرم بتحريم الله فاحذروا الإخلال بأمنه لذلك ومن يعظم حرمات الله فإنه فإنها فهو خير له عند ربه احذروا تكدير صف شعائره ومشاعره ومن يريد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم حجاج بيت الله الحرام لقد مضى على سلفنا الماضي قرون عديدة الحج من أشق أمور لا يمنس الإنسان إلا بشق الأنفس يحج الحاد فربما مات بالطريق الطريق وربما ضل عن الطريق وإذا وصلوا إلى البيت صلاق بهم درع من من حمل الماء ووعورة السبل وربما حصل قتال وربما تأخر يقاليم أقاليم الإسلام لم يحج منها أحد أما اليوم وقد هيأ الله لهذا البلد الأمين رجالا أرجو الله لهم التوفيق والصلاح أرجالا أرجو لهم من الله التوفيق والصلاح اهتموا بهذا البيت أعظم اهتمام اهتموا فوفروا أمنه ومرافقه الصحية ومواده الغذائية وهونوا وزدلوا كل الصعب وشقوا الطرق وهيئوا المشاعر واستغذقوا وسعهم وأوقاتهم وأنفقوا الأموال الطائلة في ذلك فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خيرا وبارك في مساعيهم وجعل ذلك في ميزان أعمالهم والمسلم حينما يرى هذه التسهيلات وهذه المهمات ليسأل الله لهذه القيادة مزيدا من التوفيق والصلاح وأن يجعله إمة هدى ودعاة خير وصلاح إنه على كل شيء قدير أيها المسلم أيها, المسلم أيها الحاج المسلم اتقل لها في حجك وراقب سنة نبيك قفوا بها عرفه إلى غروب الشمس فإنها الموقف العظيم لكم والنبي يقول الحج عرفه فقفوا بهذا المشعر صلوا به الظهر والعصر جمعا وقصرا أفيضوا إلى بنزلفة وصلوا بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا ارموا جمرة العقبة من بعد منتصف ليلة النحر إلى صباح اليوم الحادي عشر أي أن جمرة العقبة زمنها ثلاثون ساعة مر ما في آخر الليل أو الضحى أو العصر أو بعد المغرب أو بعد العشاء أو قبل الفجر فقد أدى النسكة إن شاء الله أرموا جمار في أيام التشريق واعلموا أن كل الليل ما كل محل لرمي الجمار للا طلوع الفجر كل هذا من التيسير أيها الحاج الكريم جنب النساء العاجزات عن الرمي في وقت الذروة وقت وقتا مناسبا والعاجز من الرجال ينيب غيره فأدوا الفرم الجمرة عن العاجزين من الرجال وكذلك النساء لا تعرضوهن للزحام الشديد إما أن تخطو وقتا مناسبا أو جنبوهن وقت الذروة والزحام فلاك من توفيق الله أيها الحجاج اتقوا الله في حجكم وتعاونوا على البر والتقوى وجهوا خطاب لحملة الحجين والمسؤولون عن حملات الحج عموما أن يتقوا الله ويتعاونوا مع السلطة في سبيل تفريج الحجاج وفي سبيل الراحة وفي سبيل الانتظام فراعوا الأنظمة واحترموها وقووا واحترموها وإياكم انتهاكها فإنها وضعت لمصالح الحجيج عموما أيها المسلم إن نبيك صلى الله عليه وسلم يقول من حج هذا البيت فلم يربث ولم يفسق رجع من ذنوبه كويك يومي ولا تؤمه والحج المبرور ليس له جزاء لجنة فاتق الله في جوارحك ولسانك في أقوالك وافعالك اتق الله في حجك وكن بعد الحج خيرا منك قبل الحج بتوفيق من الله أيها المسلم تذكر وأنت تذكر وأنت تلبس الإحرام تذكر يوم تجرج بأكفالك وتوقفته وتحمله إلى قبرك تذكر يوم وقوفك بين يدي الله في ذلك الموقف العظيم تذكر أهوال الآخرة فعساها ان تكون حادية لك إلى الخير والتزود من الأعمال الصالحة اللهم وفق إيمة المسلمة الإسلامية كل خير اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وعلّ بين قلوبهم وأصلح لا تبينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم وجنب الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم اجمع قلوبهم على طاعتك اللهم اجمع قلوبهم على طاعتك وكيّم شر الأشرار وكيد الفجار وبصّروا فيما ينبعهم في حاضرهم ومستقبلهم اللهم وفق ولي أمن المسلمين لما يرضيك اللهم وفق ملي المسلمين إمام المسلمين لما يرضيك اللهم انصر به دينك وأعلي به كلمتك اللهم بارك له بعمره وعمله وألبسه الصحة والسلامة والعافية اللهم جازه عما قدم الإسلام خيرا اللهم وفق ولي عهده سدد في أقواله وأعماله ووفق النائب الثاني واجعلهم أعوانا على الخير والتقوى إنك على كل شيء قدير ربنا اغفر لنا ولإخوائنا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار